سألوا أهل الذكر إنكم سألو لا تعلمون جاء كسيك يا هوريك دعوة نعمت أبو بنيرد بس ردام بتشيت أوروبا أبو ماويش بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا ولقا معذرة تؤخذ اغاد لنفسي خطه بوچيدج كدا يكتبو برات او خشكتو او اول لوان اواني شات نواب بويا نايا نوايا بويا انا ثانيه لبر صلي رحمه دكي فعلا وكاتي كورد دروسه اما هدفي ترت في بالهم او بكيب بيانو دروسني هيا قبل ريش دروسه يا دروسني قبل ريش برا كم يعني اوا قبضي ليدي مشتي ليدي أويك كزياد بيبريد لصحابه وارد برزا إخواني قوريان لبه كما زاد على القبضة كلاوزيات رقوبة انا بريبيتي بويا وحسني ضنمن بصحابة رزا إخواني لبه كأحرصترين كذبون لسر سنتي بعمري فو عليه الصلاة والسلام كارقناكل كمخالفي سنت ببتابتي مخالفي أمر واجب بيت ان شاء الله هشني ريش واجبه كتاشيني زياتر لو حرام بيت هشني ضل مع سرج شاء الله ولم قورو كار نما كردوا يعني بقدر دعوي الاسلام يعني ان الله يقولون ان وبناب يقولون جورا الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان اما او كسي كريش فيها اللي توقف يغنبريكو عليه الصلاة والسلام كان كثر لحيا او ببيسي بسي دزانيو قصي بيدلات خوشي ببانك خواز دزانيو بانك خواز بو بدع بانك خواز بو فسق والله او بانك خواز بو يعني تحريف تأويلو انتحال كو مالا شده ننا ودين وكالدين دانيا كمل <سؤال> اشد لاب بخاري ومسلم ده هي انكاري ليدكن دلن نيا يا حسابي بوناكل كمل التاويلات تر هر شي كانت دا كوبتو ولا ائمه بالتفسير تازا بو دققان كين ليك دانوي تازا هم بو ابن لوكا تو تشيد تاو كوبيت ليك دانوي تازا بو ايات و حديث بو كين صحابه تفسير القران يعني الكردبي تابعي كربيت يعني شافعي ومالك وأحمدوا ابن جرير الطبري ابن كثير كرديبتيا هوهمي ولانيت لقلم سرد مناق وجد تبي إما بين لق Danaوي تعذب كين كاميل لق Danaوي تعذب لق مقلد غرب. إلى بيب بس ولا لا سر جيلي جيلي بريطاني بيت قينكا. إنه يقول إنه يقول إنه مجرد فيه ما هو تفسيري تأذى؟ موسيقى تأذى؟ تفسيري تأذى كان في آيات الحديثة كانت تأويل الجاهلين تحريف الغالين انتحال المبطلين كانت تأذى أنه يجب أن يكون أدينه كالدين كانت تأذى أنه يقول دعوة أهل سنة بفضل أخوة ما يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وتأويل الجاهلين والانتحال المبطلين أهل السنة بحسواني أو ديننا الحمد لله أو زيد روية كذي كان بناوي دين و أهل الله والتود روية زيادة روية لذين إخوة دانيا شيتوا رد بباتوا ربت أو تأويل تفسيرات واليقدان والجاهليتك بآية حديث كساني شل رو دي كان دي سان أهل السنة نخر سهوتا انكرت دين إخوانية. أوهموا بدعيك بدعشيا كانوا خرافيا كانوا. غرب پرستان ذي هنا ناودين ديسنهلي الله النخر أول شيء أو جاء لولا هرسك طرفيا تندروا كانوا شلروا كانوا بدعشيا كان هواريا نبرز دبته. كه كم خريج مسلمان؟ طبعا والله خريج مسلمان دبي. مسلماني منحرف مسلماني مبتدع مسلماني تندروا زيد الرو. هريك إلى لايك وقال طبود دينبقة دين إخوان بوقارت آوا بیدنگ دانیش انسیدی فقیه دینی خواهی بساده، آوزرری ای ولدینی خواه دیدن سواد بخواه یهود و نصرانی لی نعدات. کسانی جاهل لیم با حالی نبی بغلط. ملام ولاد جولا کوگاور باشتر، نالام جولا کوگاور نمسلمان باشتر. ملام آوزرری کبنای دین ولدین ددرت جولا کوگاور ناتوانی آوا سری لی داد. ناتواند. فزون بنای دین و باق خواص. خوایل مان کرد تا باخوازو پیشیدار الاخر بوخاری مسلم فرمیته روایت کرد حدیث پیغمبر علیه الصلا و السلام قچه کا بای شد وتی اخروی تر لدین دانی به لدین به درست پیمان چا کا کا او خوین رجو کاولتاریو رجا دین اخوانیه ناو جهاد لپینا اخوان ای ابزر بی او انا لدین خواید ددن پیجو لکاو گورد ایدا او ک اگام لاها ولا جو لک بیست فلسطینی کوش بودنمونه. آوان دیگر ؟ زلما توانه دشمنیتی با مسلمانان دکر دشیعتی مسلمان دکر ؟ پلهم دی اوها مو امتی اسلامیه. و هوی کسانی که مبتدیو تندرو زید راو بدعتی و شل راو سریان لبشی وندری رجای راستی توحید السنان لیوال بکره. براورشکی جمراه او سرر نیا. ل امتی اسلامی والله. او زر عليك بدعيلا أمتي إسلامي ده دعوة رتين هو كاره بوزعلبوني دجمناني إسلام بس المسلمانة. شون كا مسلمانة ينباشر بارشكت بنائي حزبيتي وطريقيتي. أول لاك ولا تنازعوا أو فترة شل. بيدعوا خرافته شخص بريسيه هنا نا مسلمان. هي مسلمانة إيش كأوانا خوش كوتن. توانا يدجمني عند مني توانا أنا مني براك. مسلمانان وين له أو توبه؟ أوهموا جروبه بيدعو خرافيته؟ كيف عمر إخواني الصلاة وسلام دفيرمي ولكنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل أكو كيف سلايلات قمتي نما أكو بيست بؤء أوان الدستي دشمن دقن ورا ورا زال بفسر مسلمان هذا شاو أم أبو هست كنيه أو كاري أوان ذيكن دارك ككرم لأخوين بين أرزد لنا من مسلمان ده عقيدة توحيد السنة نامينت ناهي الله كمسلمان توحيد السنة لا يدا عصمة نامن إخواناي بارزين كباوشي بو بدعاو الشريك كردوا أو كات إخواني جو لا إهمالي دكات مناصرينا كات مناصرشينا كات من زال ده بو القيم لا تظننا ان العدو غلب، الله مل العدو غلب، ولكن الحافظ اعرض وما دج زال دجمن زالد به، نعم حافظك إخوة إعراض ما ما إعراضك عليه ما نوى، وزملدنه سر من نخا، بوه توحيد السنه سر نخين، خواك يقول سر نخاك، خواك يقول سر نخا أو كات دجمن زالد به سر الدب، ديلين خسک کردند با مسلمانان نیه، اکو آوا دیر رازی نواو، غایبه اهل سنت دکنوم، چواعش کاری دکنوم، اهل سنت عشیر دکن، که هم این ایشیان بسخسک کردند با مسلمان. دزان اینو کجی وای؟ اکو آبچیت چی دکتری، شعری هولیروس لمانیه بیانه نید، در کاریان که یجنه ویم پیوالت سیم پیوالت، اونشون بکار خیر، بو آمله دکن، او عمليات دكنو درزي لو ددنو قوم حب درما ددن او بس لمسلمانه بينه اي كان مسلمانان نخوش بلا فيش تيان بتشارا سره استدبي شخاصم كي كم انتي ماري دكام كم او كتا كتا دكتور كان يا دبي بي قسونا قسين عجيليام بي كاستا هم خوتنا نخوش كير او بلا قوس عمليات ببرئ او بنازان نجيب داني دداني او دردينا نازانم دستي شي اوله ده كان تقلص سري او, أو ددن اي باش هر خريج مسلم معانا فعلا واهبر بلا مو الله او دكتوريتيك اهلي السنه وعلماء اهلي السنه ديكن سوان بخواله دكتوري عضوي مهمتله شكعدونا خوشي نخوشي, نخوشي عضوي هي. شي عضويها كلاشي انسان نخوشد بينه خوشي دلو ايمان واخلاقش هي نخوشي عقيده ومنهجيش كاين انسان ضل كاين اخوش بو عقيده كيتكشو للرباز ومنهج السنه لا يدانا نخوش كوتو برام خويا غير في قلوبهم مرض اي ونخوشه في ايش تبع علاجه تونه ولا كاك بين الله نخوشي هيش نخوشي خليك كافرك بجد ولا مسلمان ياخذ شون دبت كوتا دكتوره كاريش منبا هرشي مسلمان نخوشو بو بلا نخير تولا تشو مسلماني أكيد نخوشي كافر هات شعر سريدة بعمليات وعملياتي لكن أما مسلمان نكاكا في ما دولة مسلمان أزيت يبدين او خدمتها يا خيانة للملكة توش خلكك بيدعك أو شخص بريستي دك أو خلكك تندربي وكاو الكاري وتيرور دك هادو كاك بس مسلمان ما بس اغر امر بمعروف لك ينله لمك مك إسلامك، امتي اسلام لك اخوه هداه من نصحي امين أخير ما والحمد لله وصلى الله وسلم على الله, الله فيك فان اهل الذكر ان, أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون